لأبكي لا انا آه عليك, عليك, آه عليك آه بدل النوم بدل النوم حج سرى قلبي لأرض كربلا ظاهرا جيت بدمع وبكا ماشيا اسعى وبالكف لواء اللي اجد سيد اليوم الولا سيد حسين سيد سيد زوارك اجت يم الضريح وكل قلب دمعا من احزانه يسيح وهذا يلطمها من تو صدره هذا حامل رايت وصوته يصين سين سين سين كل نهايه بك يا حسان بكل انين وحنا يوم العاشر اضحى الاربعين ذکر <تزكر> الحوره معرك بالحزين تسراخت نادب حزنها يا حسين کا به نن تو هذه يدو في اربع عينك سيدي كلها تزغ ثورتن انت والالحق تثور صرخه تبقى على مر العصور